إن الحمد لله نحمدُه ونستعينُه ونستغفِرُه ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدِه الله فلا مُضِدَّ له ومن يُضلِل فلا هاديَ له وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه اللهم صلِّ عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد عباد الله فبعد يومين إن شاء الله تعالى سنستقبل النصف من شهر شعبان وإن خير ما نستقبل به هذا اليوم ونهيئ به انفسنا لنستقبل رمضان لننالَ من خيراته ونصيب من بركاته هو تطهير القلوب من الشحناء والبغضاء للمؤمنين من عباد الله فقد روى ابن ماجة في سننه عن أبي موسى الأشعري، وابن حبان في صحيحه عن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله, يطلع الله, يطلع الله, يطلع الله إلى خلقه في ليلة النسب من شعبان فيغفر لجميع خلقه الله أكبر، ما أعظمها من بشرى، وما أعظمها من نعمة، ولكن تعالوا منكمنا الحديث، لنرى إن كانت سعادتُنا بهذه البُشرى تكتمِل يقول يطلعُ الله إلى خلقِه في ليلة النسف من شعبان فيغفِرُ لجميعِ خلقِه إلا لمُشركٍ أو مشاحٍ أما الشرك بالله فإنه ذنبٌ لا يُغفَر وخطيئةٌ لا يثبُتُ معها طاعةٌ ولا تُذكر يقولُ جل وعلا إن الله لا يغفر أن يُشرفُ وبيها ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لا انشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين فالشرك بالله هو اخوف ما خافه الانبياء والصالحون وهو اكثر شيء هلك به الهالكون قال جل وعلا واذ قال ابراهيم رب هذا البلد امنا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ رَبِّ إِنَّهُمَّ أَضْلَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ اما الشحناء والبغضاء فإنها شر كبير وفساد مستطير وليله نصف من شعبان امتحان لنا جميعا بأن يصلح كل واحد منا بان يصلح كل واحد منا فيها نفسه بأن يراجع حساباته بأن يتقي الله يتقي الله ربه وإن كان الناس يسعون لتطهير بيوتهم وتطييبها بالطلاء فمن باب اولى أن يسعى في تبهير قلوبهم وتطهيرها من الأدواء أيها المؤمنون إن الحديث عما ابتليت به مجتمعاتنا من أسباب عدم مغفرة الذنوب لا هي كثيرة والله إن من الخطر بمكان أن تكون كبائر الذنوب القلبية قد استحوذت على النفوس فإنك ترى, فإنك ترى البغضاء والشحناء والحقد والتهاجر بين الناس في واقعهم لا محالة وسام تفككت وارحام تقطعت وجوار تشتتت ومساجد خربت كل ذلك بسبب حبوب النفس وعدم كظم الغير، وقلة التفاول إن مجتمعاتنا لتئن للوضع الذي صرنا إليه وما وقع وما يقع من التهاجر والتلاسن واستحلال الغيبه والنميمة وغير ذلك أيها المؤمنون في كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم من النصوص التي لو خوطبت بها الجبال لخشعت وتصدعت ليعلم كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر بأن العداوه والبغضاء من صفات اعداء الله اليهود والنصارى والكفار والمنافقين والمشركين وهي من اسباب الحرمان من الجنه فان النار تطلع على هذه الافئده المريضه كما قال جل وعلا نار الله المنقده التي تطلع على الافئده نسال الله العافيه وقال سبحانه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من اتى الله بقلب سليم سليم من الشرك والرياء والبدع والمعاصي والحقد والبغ لعباد الله المؤمنين فعلى كل مؤمن فعلى كل مؤمن يا عباد الله ان يعلم ان الجنه لا غل فيها ولا حقد ولا حسد كما قال سبحانه ونازعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار ولقد وصف ربنا الصحابه بدعائهم حين قالوا ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا وربنا انك رؤوف رحيم وإن من ابغض وان من ابغض اخوانه فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا فالبغض يعمي القلوب ويطفئ نور العباده إن من سكن قلبه البغض والبغض والعداء لا يستطيع أن ييعيش بين الناس سبية ففي تتممة الحديث يقول عليه الصلاة والسلام المسللم أخل المسللم لا يغضمه ولا يخذله ولا ييكذبهه ولا يحتره أيها المسلمون، إن داء البغض قد انتشر وستبح وأصبح القلوب مريضة تبرض لأدنا سبب. تبرض لأدنا سبب وهو من الأمور المحرمة. فيكونُ الظُلمُ والبغي والعدوان روى الحاكمُ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيُصيبُ أمَّتي داءُ الأمم سيصيب أمَّتي داء الأمم فقالوا يا رسول الله وما داء الأمم؟ قال الأشر والبطر والتكافر والتناجش في الدنيا والتباغُب والتحاسُد حتى يكون البغي أي الظُلم وعند الترمذي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم داء الامم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقه لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين والذي نفسي بيده والنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق لا نحتاج أن يحلف ويقسم حتى نصدق كلامه فنحن نؤمن به وبما يقول ومع ذلك يحلف بالله ويقول والذي نفسي بيده لا تدخل الجنه حتى تؤمنوا أي الحائل بين المرء ودخول الجنة هو عدم الإيمان فقال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أنبئكم بما يثبت ذلكم أفش السلام بينكم فانظروا إلى هذا الحديث عباد الله يخبر النبي صلى الله عليه وسلم وينفي كمال الإيمان عن العباد الذين لا يحبون إخوانهم المسلمين وأعظم من ذلك أن إذا بعض الناس يحبون الكفار أو بعد الكفار، ويُبغِضون بعض المؤمنين والعياذ بالله فأين ذهبت عقيدة الولاء والبراء؟ والله يقول المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وفي الآية الأخرى يقول يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اوديا فيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا انها امراض فتاكه ومدمره فتكت بنا والله المستعان قد يكون العبد على جانب من الصلاح والمحافظه على الصلاه والصوم لكن يبغض اخوانه ويتشاحن معهم لادنى سبب ويحا ويحمل في نفسه الغل يحمل في نفسه الغله والشحناء اولى وقته يبيت ويقوم ويظل يفكر فيه يم يغتاب وينم يطعن ويصخر يزدري يزدر ويفرح بالعثرات وانما خافه النبي صلى الله عليه وسلم هو التحريش بيننا كما جاء في خطبه حجه الوداع ان فان يئس ان يئس ان يعبده المصلون في جزيره العرب ولكن في التحريش بينهم اي لم يئس من ان يحرش بينهم ويجعل بينهم العداوه والبغضاء فتاملوها جيدا اصبح البعض منا وكانهم يواجهون عدوًّا خارجًا كافرًا، وهم في الحقيقة إخوانٌ لهم، يصلون معهم، ويَصُومُون معهم، ويخافون ويَخافُونَ الله مثلهم، فإلى الله المشتَّكَى أقول ما تسمعونه، وأستغفِرُ الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، أستغفِرُوه، إنه هو الغفور الرحيم عباد الله، إن من موانِع مغفرة الذنوب في ليلة النصف من شعبان الحقد بين الناس، فإنه خطر مارِضَت به القلوب، وأصبح كالسرطان لا توافُق ولا تصالح وإنما هي قلوب غطَّى سوادَها الحِقدُ الدفين لأجل أمورٍ تافِهةٍ يضحَكُ منها العُقَلاء إن سمِعوا بها وكوامل في النفوس سوء ظنٍ الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأكذب الحديث أيها المؤمنون إن حقد الناس على بعضهم البعض أصبح يدمر علاقاتهم التي هي من أعظم ومن حقوقهم على بعضهم فالحقد يفضي إلى التنازع والتقاتل واستغراق العمر في الغم والحزن وانما يقع في المحاكم لاكبر دليل على هذا إن الاحقاد دليل على غباء اصحابها ونظراتهم القاصره والحاقد جاهل لا يرعى مصالحه ومصالح غيره قال زيد بن اسلم رضي الله عنه قال دخل على دجاناح وهو مريض وكان وجهه ييتل أي وظيعئ النيرة كان وجهه ييتل فقال ما من عمل أو شيء أوث عندي من سنين. قال كنت لا أتكلمُ فيما لا يعنيني هذه الأولى أما الأخرى فقال كان قلبي سليما على المسلمين نعم عباد الله لقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واسلُل سخيمة صدري رواه كرمذي وكان يقول كما عند أبي داود عن ابن مسعودين رضي الله عنه لا يبلغني أحدٌ من أصحابي عن أحدٍ شيئًا فإني أحبُّ أن أخرُج إليكم وَأَنَا سَلِيمَ الصَّدْرِ أي لا تُحَدِّثُوني أشياء تجعلوا شيئًا في صدري تجاه إخواني وهذا يدل على شيء فإنما يدل على أنه لا يجب نقل الأخبار حتى ولو كانت صحيحةً إن كانت هذه الأخبار تُفضِي إلى حصول البغض في قلوب المسلمين الشحناء وعباد الله سبب سبب لرفع البركات فقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بليله القدر فتلاح رجلان أي تشاجرا وتلاسنا فتلاح رجلان من المسلمين فارتفعت أي ارتفع خبرها فارتفعت فلم يخبرهم بها بسبب تلاحيهم وخصومتهم ومن القى السلام على خصمه وحاول الاصلاح وطهر قلبه فقد برئ والاثم على من اعرض لان الشيطان قد يلبس على بعض الناس ويقول لو بدات به وقلت له السلام فلعله يعرض عني ولا يقبل وبهذا لا يذهب اليه وهذا ليس صحيحا ففي السنه النبويه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقي يلتقيان فيُعرِضُ هذا ويُعرِضُ هذا وخيرُهما الذي يبدأُ بالسلام فأفضلُ الأعمال والطاعات لاستِقبال أيام الخير والبركات ولتُغفَرَ لنا الزَّلَّات هي سلامةُ الصدر من الشحناء وإرادة الخير لجميع المسلمين ونُسْحِهم ومحبَّة الخير لهم كما تحبه لنفسِك ومن تلبيسات ابليس في هذا الباب أن يتباغَضَ الناس لأهوائهم وتع... وتعصُّبًا لشيوخهم وأفكارهم ومذاهبهم ويدَّعون أنه بغض لله يقول الحافظ بن رجب رحمه الله ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر تفرُّقهم كثر بسبب ذلك تباغُضهم وتلاعُنهم وكل منهم يظهر أنه يُبغِض لله وقد يكون في نفس الأمر معذورا وقد يكون متبعا لهواه فإنا كثيرا من البغض إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق وهذا وهذا من ضمن الضم الحطأ قطعا فالواجب على المؤمن أن ينصح نفسه ويتحرَّز من هذا غاية التحرُّز وما أشكَل منه فلا يدخل في نفسه خشية أن يقع فيما يُّهِي عنه من البُغض المُحرَّم، انتهى كلامُه رحمه الله وفي سُنن بن ماجَة عن عبد الله بن عمرٍ قال قيل يا رسول الله أيُّ الناس أفضل؟ فقال كل مخموم القلب صدوقُ اللِسان وقد تتساءلون ما معنى مخموم القلب؟ فالصحابه سالوا النبي صلى الله عليه وسلم نفس السؤال قالوا يا رسول الله صديق صدوق اللسان عرفناه فما مخموم القلب فاجاب عليه الصلاه والسلام بقوله هو التقي النقي لا اثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد فهذا هو افضل الناس عباد الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون صدوق اللسان، وتكون مخموم القلب، ومخموم القلب هو التقي النقي لا إثمَ فيه ولا بغي ولا غلٌّ ولا حسد إن سلامة الصدر من العداوة والبغضاء والحقد والشحناء من أسباب دخول الجنة، ومغفرة الذنوب، وتأمَّل يا عبد الله في كل يوم إثنينٍ وخميسٍ في هذا الأمر العظيم روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تُفتَحُ أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيُغفَرُ لكل عبدٍ لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا هكذا يا عباد الله لنصلح انفسنا لنصلح انفسنا ولنصلح ذات بيننا ولنقهر قلوبنا لنتوب إلى ربنا لنعمل بما تعلمنا من قوله جل وعلا فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين قبل أن ترحلوا من هذه الدنيا وتكون الخصومه هناك أعظم وأشد يوم لا درهم فيه ولا دين إنما هي الحسنات والسيئات فنسال الله جل وعلا ان يطهر من البغض والغلِّ والحسد لإخواننا المؤمنين اللهم طهِّر قلوبنا, اللهم طهر قلوبنا من الشرك والرياء والبدع والمعاصِ يا رب العالمين اللهم حبِّب إلينا الإيمان وزيِّنه في قلوبنا اللهم وأبغِض إلينا اللهم بغض إلينا الكفر والعسيان يا رب العالمين اللهم واجعلنا من الراشدين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكِّها أنت خير من زكَّاها أنت وليها ومولاها اللهم اهدِنا في من هديت وعافنا في منعافيك وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليك ولا يعز من عاديك تباركت ربنا وتعاليت اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما اللهم اغفر لوالدينا وحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لعلماءنا ومشايخنا وكل من كان له فضل علينا اللهم امن في اوطاننا اللهم امن في ارضالنا اللهم وارفع عن بلادنا هذه الفتنه التي اصابتها يا رب العالمين وول علينا خيارنا يا ذا الجلال والاكرام هناك بعض الشباب ساهموا باموالهم لرفوف لرفوف المصحف او اين توضع المصاحف في الطابق العلوي فنسال الله جل وعلا ان يبارك لهم في اعمارهم ويبارك لهم في اموالهم ويبارك لهم في اسرهم وفي اولادهم وأن يجعل بكل حرف يقراه من يقرا المصاحف حسنات تكون لهم ويجدونها يوم القيامه عند الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ك كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارِكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد سبحانك اللهم وبحمدِك، أشهدُ أن لا إله إلا أنت، أستغفرُ فوأتوبُ إليك الله اكبر اشهد الله اشهد ان محمدا رسول الله هيا على الصلاه هيا على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله